Ат Hvala. En... الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي 119. الذين اتبعوه إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ